Oh mm -hmm. ابن مثل الشامع من يذكر المحبوب يعلق وسط شاق ودمع كل ما يحيني يدور من يستمر ما يستني ما ادري عن لقلوب بس اللي في قلبي انت كل من يحب يا كبر ومن الزغور حبي اي يا رب رب البشر بمحبتك انصبي مثل الحبر فوق السطور يا اغلى واجمل بيك في صدر ادونتك سميتك عيوني والشهدي جنوني سميتك عيوني والشهدي جنوني لا اكيد اغمض العين ما أقدر من يمن ما اكيد كل ساعه لازمان its sultani galbi el hawa w dajabilin w jdan w dab ba'i khyout el dhwa ta'khodni lak wal ghan ya el amani tek besma sa'at ashoufak وقفت ابو نواس انشد لك ابيات الشعر محن القلب والراس ودموعي ما بتسمع يا نصرت الشاعي ويا ابو الشاعي يا اللي صرت لي شاعي وبغير مع شاعي قول لنا اصحابي قولي هو شغل يرضى ما يرضى هو شغل انت اسمك يا الرضا والدبر اسرار من حدود الفضل تحتك يرد لنهار وحروفك ترد القضاء وتغيري الاقدار وتبدد الظلمه الله الظرب في كل مثل يا المكنون يا ايه خلاص العمل يا دعوه اللي يدعو مهما انقطع حبل الامال بكل أمل مضمون يا ضامن الجن جنات يا موسى يا موسى رائع يا بن موسى والرو يا موسى يا حبي مش دليت مت مشكلي بأشواق مو مشكله عاشق يحن اكثر من العشاق لو ما صدقت سنينك يرين في ما اسمعي المشتاق ما استخدمي تودني لو حبك يجيب العنق راح الالم وياك لو انجريح 100 سنه انساني ما انساك اكتب لك بدمي انا والله العظيم مغواك ذبحني بس خدني بس خدني ترهد روحي نظره وترد روحي يلو تكثر جروحي نظره وترد روحي للشاعر نادر التتان